الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعبت عليهم غير المغضوب عليهم والكتاب الأمين إنا جعلناه ضرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنهم فيهم بالكتاب لدينا لعلي حكيم أفنطرب عنكم الذكر صفحا أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزمون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى أثن الأولين ولئن سألتهم من خلق امن العزيز علي الذي جعل لهم الارض مهدا وجعل لهم فيها سونا كذلك تخرجون والذي خلق الأسواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركهون لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استغيتم عليه وتقولون Hələktərə mələk hocam Hələk hələ午 اصْفَاكُم بِالْبَنِي وَإِذَا قُشِرَ أَحَدٌ بِمَا طَغَى لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُصْوَدًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُصْوَدًا وَهُوَ كَظِيم أَمَّن يُنَشَّأُ فِي الْحَيَهِ Ar-Rahman ila fa ashhadu khalqan satuktabu قبله فهم به مستخسرون بل قالوا إنا وجدنا آبنا على هم